الله لا إله إلا هو الحي القيوب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا قابلوا بوداً إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هو الذي أنزل عليك الكتاب فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْبٌ فَيَنظُرُونَ فيتبعون ما تشابه مِنْهُ بِغْتَاءٍ فِي الْفِتْنَةِ وَبِغْتَاءٍ أَن تُؤْذَى وَمَا يَعْلَمُ تَؤْذِي لا <تصفيق> فو Thank إِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا a سُيِّرُوا نَظَرُهُمْ يَرَوْنَ مِثْلَ الَّذِي وَاللَّهُ mm <laughs>